الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لو هم لو انا هم يعلن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم ولا فغير الله يتعمرنيا اعبدوا ان جاءيلن <تصفيق> ولا قدحيا الى اين وَلَا قَدْرُ رُوحِهِ لِكَا إِلَّا الَّذِينَ مِنَ الطَّابِعِينَ أَوْ رُتَّنْ تَنَامَ لُكَ وَلَا تَقْنَنَ مِنَ الْقَ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا أَفْضَلَ الرُّؤَى عَطَاءُ وَصَارَ وَمَا قَضَاهُمْ لَا غَافٍ قَضَيرِي وَنَعْظُ الْأَمِينِ عَضَضَتْ وَمَنْ قِيَامَ كِوَسَ وطويات في أمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما ما قد الله حق وقدري انه هو تعالى عما يشركون وانفق في صور فانصاع طم في السماء واتى في الد إلا من شاء الله <تصفيق> ثم وقفي اخره فاذا هم قيام ينظرون فان <تصفيق> صرفت الانضب نور بها وضع كتاب يا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلموه ووفيت كل نفسٍ وأعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى سَائِلًا إِذَا جَاءُ فُتِحَتْ آَبْوَابُهَا فُتِحَتْ آَبْوَابُهَا وَقَالُوا هُذَا الَّذِي قَالُوا لَنُخْرِجَنَّكَ وَأَهْلَكَ مِنْ أَرْضِنَا وَلَن نَّفْعَلَنَّ لَكَ فِيهَا مِنَ الْأَثَرِ きょうは Luอะไร انه و انا كن على الكافرين في لا غان الدين فيها فاذي سما ومن وسيق الذين اتقوا ركبهم إلى وجاءها وفتحت ذوابها Quanสm la fum peuventvetm fa qu àron وسيق الذين اتقوا ربا إذا رأوها وفت جه Tu சلَm la qu الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا لرد, وأورثنا لرد فعلا تبوأ من الجنة حيث نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّمَا أَجْرُ تَتَعَا فِينَا مِنْ عَوْلِ الله يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رب بِالْقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ آنَن وَقِيلاً عِنْدَ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد على من ولم يكن له كفوا نعد بسم من لا مَا نِرَاقِبُهُ إِلَّا اللَّهَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ و انا حد صدق الله والله